وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه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 ولقد أرسلنا رشلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بِآيَةٍ إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وَإِمَّا نُلِيَنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْنَتَ وَأَيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ هَوَلَا مِنْ أَنَّا الارضا لم من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وَقَادَ مَكْرَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَن نُقْبِضُ ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَأَ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 أذكروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا انا كفرنا بما أرسلتم به وانا لفي شك إم م تَدَعوننا إليهم